وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ دَلِيلًا لِبَنِي إسْرَائِلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا أَلَّا تتخذوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةٌ مَنْ حَلَّ لَهُ مَعْلُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شكورا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 فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباد اللّه أُولي بَعْثٍ شديدٍ فجاسوا فجاسوا خِلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردّدنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَتَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا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 وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بل اهتدا فإنما يهتدي لنفسه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 ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده قبيرا بصيرا من كان يريد العجلة عجل له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعل ثم جعل له جهنم يصليها مزموما بحورا ومن أراد الآخرة وتعالها تعيا وهو مؤمن فأولئك فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٤﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وللآخرة أكبر درجاته وأكبر تفضيله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقع دموما مخلولا وقَبَّلَ رَبُّك أَلا تَعْبُدُ إِلا إِياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إَِّ يَبلِلُ غَنَّ عندَ كَلكِذَ رَأحَدمَا أَكِلَ مَا فَل تَقُهُماَا فَلَا تَقُهُ ماَا أُّ وَلَا تَنهَرهُمَا وَقُلهُ مَا قَوْلًَا كَرمَا وَفِ لَ مَا جَنَا حَدُِّّمِنَ الرُحْنَةِ وَقُر رَبِّ ررحَمهُمَا كَنَا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 وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنهم بتياء رحمة من ربك ترجوها، فقل لهم فقل لهم قولاً ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسقها كل البسق، فتقعد ملوماً محسورة.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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِئَتَيْنِ نَبَذَ بِاتِّسَارٍ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ وَلَوْ عَلَى ادْبَارِهِمْ نُخُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإِذْ هُمْ لَجْوَاءٌ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا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 فَتَسَيَّوْلُونَ مَن يُعِيدُنَا قُل الَّذِينَ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَتَيُنْغِضُونَ إلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُل عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيباً يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَنْدِهِ وَتَقْنُونَ إلَّا بِالْتُمْ إلَّا قَلِيلاً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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيل تأييهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محضورا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 إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ يَا دَكَّ الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ لَأَحْتَنِكَنَّ لَذُرِّيَّتَهُ إلا قَلِيلًا قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء أمفورا واستفزذ من استطعت منهم بصوتك وأجل عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم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 أفأمنتم أي يختف بكم جالب البر أو يرسل عليكم حاصبانكم ملا تجدوا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كسرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة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 ثُمَّ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِيهَا فَهَاهُ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سبيلا وإن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 سنة من قد أرسلنا قبلك من وَلَا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهد الجبين فلتلك عسائي بعثت ربك نقاً محموداً وقل ربي أدخل لي مدخل صدق وأخرجي مخرج صدق وجعل لي وجعل لي من لدنك نقاً نصيراً وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كاذبه قوى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة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 إِنَّ قَبْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّאَنِّي جَتَمَعْتِ الْإِنسَ وَالْجِنَ وَعَلَى أَيِّ يَتُونَ عَلَى أَيِّ يَتُونَ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ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 وما من عن لا سأي يؤمن إباؤهم الهدا إلا إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملاك يمشون مقمئين لنزل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 ذلك جذاء بأن لهم كفر بأياتنا وقالوا وقالوا أذا كن لا يعلمون ورفات أئن لَمَّا بَعُوتُنَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ 114. قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا 115. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تتع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني, وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 وَقُرآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَّا لَسِعَلَ مُكْفِي وَنَزَلَهُ وَنَزَلَهُ تَنْزِلًا قُلْ أَمْنُ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُ إِن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 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجار بخلاتك ولا تخافك بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولم يكن له شريك في الملك